بسم الله الرحمن الرحيم نتعرف عيالة الثالث الأستاذ عمد فات درجة درجة عمد فاتل أثناء يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرز والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من, من استهديه ونستغفره ونعود بالله ونسكن من في أدع عالنا من يهديه الله بسلامه الله ومن يضلل درس اليوم الحقيقة بعنوانا وإخلاص الإخلاص يمكن نصل لأول مرة تتاخده ودرس معانا أو يليفت إجزائي في اجتزامها خالص ما تستفيدش أكثر من الدرس ده تستفيد من إجزائي الجايد لوحد إن شاء الله بعنوان الثوبة لكن درس المهاردة نسيد لمن أقبل على طاعة الله فقرة وتعامل مع الله جمعا منه وأقبل على العبادة وجربت حلاوة العبادة وكان له مع الله خبار تعالى إجزام وراع على الشيطان يعني صوالات وجبالات فيأتي بهذا الدلس مفيد له يعني وان إخلاص معنى الإخلاص أن تقتب بقولك وعملك وفعلك وحياتك كلها وجه الله وفراء مرضاتك ولا شيء غير ذلك احفظ رأت معايا دي عشان كل الدلس المهجدة على دي معنى الإخلاص أن تقتب بقولك وعملك وحياتك أمودة، وسكونة، وكلامة، وإحرافتك، وتربة، وعالميتك وكل فعل في هذه الدنيا لا تريد به إلا شكل واحد رضاك رضاك رضاك الله عز وجل وذلك هو أمر شديد وأمر مهم وقبل بأحد معاني الإخلاق الإخلاق هو إفراج الله سبحانه وتعالى بالقرض في كل خصفاته تفلي بالله كل الخضر في اي تفلص من تفلصاتك ليس تريق خضر في اي تفلص طغير او كبير الا وجهك رب ده الإخلاق معنى وقيل الإخلاق ان تنسى رؤية الخالق. كنت من فلا ترى الا الخالق الله فممكن تبقى مخلص وقف ومسى 1000 واحد وانت بتكس وتبقى مخلص ليه انا الشيء تطلب منه الحديث بكذل بكذل انا مشتاعد حد زي يا مصر. فمش حد ان لما عندي مش رحب وما بتخبط قدامي ولا حد عندي لما تصير دار وخشع انا مش تاعد يا رب هذا زال اطلاف وقيل الاخلاف اللى تطلب على عملك اي شهود ما تطلبش حد يشتغ على عملك إلا الله وجل مش محتاج حد يشتغ على عملك عشد بس عديم من انت مش محتاج حد يشتغ على عملك انك حديث في التمجار. ولا نحتاج حد يشهد على عملك إن اختار أعماله وعملته تحرك للدول الله ولا نحتاج حد يشهد على عملك إنك تحركتك عشان ربنا يكفيك ويكفيك وكفى الله شهيدا ولذلك دمعه الإخلاص هو عمل من أعمال القلوب ده هو في مقدمة أعمال القلوب ولا يتم الأعمال إلا به لأن أساب كل الأعمال خلي بالكلم عن هذا أساب قبول كل الأعمال متوقف على عبادة القلب اللي هي قرر لا يعلمه من الله عبادة الإخلاص وبالتالي لو حبنا تاني معنى الإخلاص معنى الإخلاص أن يكون دفعك الدفع بتاعك لأي عمل في وجود إرضاء الله عن وجوده طيب ايه الأعمال اللي ممكن تتعامل عبادات صعب فلصور ذاك حيثي كله لا أستغل ديها إلا ورش الله طب ايه كان الأعمال في الدنيا العاديات أكل شرب ونوم وجواز وشغل وفلوس ورياضة حتى دي لو إخلاف اللي تبتر فيها إخلاديات آآ بدأ المعنى هنا يصعب وبدأنا نقولي يا رب يا رب طب أخلص في الصعاب لكن أخلص في العاديات هو ده الإخلاف فرزا جدا من الكلام ده من حتى العاديات أبو الحياة لابن نخلص فيها قول الله عز وجل قل إلما الصلاة وما ونماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امم شوف احنا كنا فاهمين الاخره ان احنا هنفضل ما يبقاش حد له نصيب في صلاه دي لا الاخلاق دي في كل حياتك لله حتى لو انت بتشتغل حتى وانت بتربي اولادك في البيت حتى وانت في الشاي في حياتك حتى لو انت بتختار رسك حتى لو انت بتختار أكلك حتى لو انت بيت نام انت نظمت لله في كل فصال الله حياتك أخيانه هو ده المعنى الشامل للإخلاص كله مخلاتي ونصفي ونحياري ومناتي ليله رب العالمين تعال يبدأ نتكلم عن قلة الإخلاص وثواد الإخلاص وعظم قبل الإخلاص عند الله عز وجل يقول الله تباره تعالى وما قلوا إنا ليعبد الله مخلصين له الدين على أمر. أنتما الله لم تأمر بشيء إلا أن تعبد الله مخلصين له الدين على نساء. وقول الله تعالى: تعالى أن عبد الله مخلص له الدين. وقول الله تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلص له الدين. ألا لله دين خالص؟ شوف الكلمة الجميلة دي، شوف تعاليم القرآن الجميل، مليني في الدين الخالص، تبقى بالعبادة الخالصة، إلا تكلم الله. ألا لله الدين الخالص؟ ولذلك نما عمن الأنبياء، تسمع الله صراخ عالم لما يمدح أنبياء ويذكى أنبياء يقول عليهم إيش؟ إن أخلصناهم بخالصة ذكر الله، ولما يتكلم الله صراخ تعالى عن موسى. وكي سنجن الفاحشة ما نجنه إلا بالإخواص يقول الله تعالى وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ دُرْهَامَ رَبِّهِ كذلك لمطرف عنه السوء والفحشاء إيه؟ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُقْلَطِينَ فلولا الإخواص لما نجث الفاحشة الشباب اللي بيقولون أنا لقد تعرض ليل وبتعرض ل... لناس بتعرضني ان سوحش ليلة مهار وبشتغل في مكان ربيش او او او, أو. نقول نقوله ان من... يقول هذا الكلام تعلم من يوسف عليه السلام اخلص قلبك لله خلي حياتك لله عز وجل فانت عنك فسينجيك الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وهو يلغى موسى عليه السلام المنزلة التي بلغها إلا بإخلاصه لله عز وجل يقول الله تعالى وابتل في موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً والأعجب من ذلك الحرم لإبليس على البشر الأجمعين يقبر على كون من إلا ومخلصين بالنسب. إبليل لا يستطيع أن يحصل إبنى ومخلصين. يا خيالي إحنا هنا عددنا مهما يكون عبدنا كثير مننا يفعل بيش الشيطان ما يريد. إننا النموذج الوحيد اللي قاعد هنا في المسجد الذي لا يقربه إبليل المخلص. يقول إبليل قال ربي فأنظرني إلى يال يبعثون. قالت إنك من المضطهدين إلى يوم الوقت المعلوم. قالت بعزتك لا أغني أنهم أجمعين إلا عزادك منهم المخطئين. ابنك نفسه هو اللي بيقول لكن فيها رأب خمس واحد حظيهم كلهم كلهم الحظيهم. إلا خمس واحد من فمك إلا عزادك منهم المخطئين. فبالقصد إخراص. بقدر ما يعدر الشيطان عمل رسواتك إليك وبقدر فلس قدرتك بالله وبقدر إخلاق قلبك لله كلما تجنبك الشيطان وعلم أنه لا سبيل له عليك ولا اشتراء له عليك ولأغوينهم أجمعين إلا عبادة منهم المخلطين شوشوا بإخلاقك هو؟ ولا تفشي طلبة منافق من المنافقين إلا باستكمال بند الإخلاق يقول الله طبعا إن المنافقين في الزلك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة إلا الذين سابوا وأصلحوا واعطفنوا بالله وأخلصوا بينهم لله فأولئك مع المؤمنين فعسنا تقوا مع المؤمنين لما تخلطوا كل دنكم لله عز وجل وعشان كده قلنا سبحانه الله تبك الحقل مش عارف ان ما كنتش ببنى ليه من المعاني دي انت نفسك تشد عمال بس لبي بتقول ايه لبيك اللهم لبيك بجوء على اخلاصك لبيك لا شريك لك لبيك انا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وتوقف تشربها لو حتبت الناس اللي بتحدي صحة او بتعطينا صحة يعني لو حتبت كم مرة بتقولي هذا الدعاء وهذه المناجاة المنجال الله عز أجل لعبدت بالآلاف ايه فرصة الله مصدق لبحث لبيك الله ما لبيك كأنك عمان تكررها عشان تأتي للرياض كالبك عشان تنمي الإخلاق في قلبك حتى من أحد التنميين كان يلبي ويلبي ويلبي حتى يبحث خوده ثم يقول هكذا لي كلمة نصيفة يقول للبيت يا رب لو كان شيخ كان لضم حل لو تخلصت بيش يومي كان زرور محفر يقول يا رب اضع خلح شلت القلب يا رب جمع شواني تبا انا موضين حلال الاشيخ والغمرة وكأن هذا الكلام تكتب والغمرة اخلص لله عليكم ذلك واعلم سورة القرآن التي بعد سلسل القرآن سورة الاخيرة قل له الله أحد وليه تسكت بالإخلاص لإنك لو حققت الموجود بالرسولة دي أنت أخلص الله أحد فلا توجه بالعبادة ولا توجه بأهداف الحياة ولا توجه بالمخاطب إلا لأحد كنه هو الله أحد الله الصمم لن تلجأ إلا لإله عز وجل الصمم هو الذي يلجأ إليه إحدى الشدائم الله الصمم لن يلم ولم يولد ولم يكن له تفواً أحد فلو كانت من قلّة كله الله أحضر فرقاً ورود الأم فتنّيّت سورة الإخلاف وصارت تعجل خلط القرآن ومن أعظم سور القرآن وتسمع المؤمنين وهمّا بيجعوا وهمّا بيصعينه يقول الله تعالى ويصعين وهمّا اقتصعان على حبه مسكينا ويتيناً وكثيراً بص الإخلاف اللي جاي وشيء حلوة الكلمات كأن الشيطهم هو بيتكلمهم مشيوهم كل إخلاق إنما نصعيمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوة إن الأخراف ربنا المرض بها يوما عروفاً قمطريرا أم إخلاص إلى الإخلاص أم إخلاص الإخلاص كما الإخلاص جاء رجل إلى النجلية والدراها عليها تلم وقال يا رسول الله أرأيت إيه رأيت رسول الله أرأيت رجلة غزة صدعي جانس السبيل لله يلثبت ان يسوس الاجر والذكر الذكر يعني ايه اني نبتذكره يقول شايف تنالي الشجاع ايه رسول الله يحفظ طبعه بني معنا الاجر انا صعبا عايزاك بس جانبا عايزاك نبتذكرني فالطبال الوامن يا بيلي صلى الله عليه وسلم لا شيء لهم خلي بالك ربنا. خلي بالك اللي خريفت على الصلاة الجندي المشبينية الصاعة الله للإبطاءة لله كل اللي فتبه ما تبتش عاليتها أمامك اللي فتبه حجام الجندي المشبينية الصاعة الله اللي عمل اللي سوه اللي اللي جي. لا شيء له انه فقال الوجل يا بقول الله أبقى إن خرج للغلب أبتبت عجلة بذكر عبده مرة تانية. قال لا شيء له فأعادك عليه الثالثة فقال النبي لا شيء له ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالقاً وابتغي به وجهه إلا ما كان خالقاً وابتغي به وجهه الله تعالى فمن كان يوجه لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشهد في عبادة ربه قبول العمل شكتين أي عمل يخلنا؟ أي عمل عشان يقبل؟ لابد له من شربيه الشرط الأول أن يكون صواباً يعني صواب يعني مطابق لظلمة النبي فليعمل عمل صالحاً صح وثاني شرط أرض إخلاص ولا يجبد عبادة ربيه أحداً بل إذن يخلنا لو ترفع الدرجات ولا نحتاج منازلنا حيث الله تعالى إلا بالإخلاص يقول النبي صلى الله سلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم ذلك فمن هم بحسنات إنسا يعملها كتبت لن حسنات فإن همّا بها فعملها كتبها الله لن عنده عشر حسنات إلى 700 ضحر إلى أبعض كثيرة على بدأ الفذكرون طب مين ليأخذ عشرة ومين ليأخذ صبامية وين ليأخذ أبعض كثيرة جميعا على ايه تختلف منازل الناس بالإخلاص تخيلني يجينا في قاعدة بشيطنا في الوقت دي ريدي هيرا في وحدة قاعدة خدت عشرة بس وفي وحدة قاعدة خدت صدروني الزرق وفي وحدة قاعدة الناس محل الشريفة قاعدة ممكن بعيد معجول خدت أضعاف أضعاف أضعاف كثيرة من كل الأعديدنا سبحانك يا رب ومن يعلم هذا الأجل الله أحسن الاخرصر حين الله يعزنا لأن لا يعلموه أحد إلا الله عزنا بنتميّف ظنّا وبنبعض كل اللي قاعدين هنا من يد. مش يمكن اللي بيتكلم ده أقل الجانسين ثوابا لأن إخناصه قد كده وقاعد مستنع بعيد تعدان فقاعدته خالص أجل لله عمّاك كده يناجي الله وقاعد إجاء دا رضاً دايلك خلص خالص عشانا كم تبك يصيب قبولنا أجه ويضاعف أجه ومدرعشك حقنات سبع لئة وبعد شوية يزاب إخلاطاً فضل أعدى فأنا قد أعطل أعدى بعد إخلاطاً فيبدأ بإخلاطاً فلا تجد الملائك حجداً بكتابة الأجه يكتب عند الله كي تشاء الله أعتبه ويقالنا لا نجيس من نصاب للدنيا إلا الإطلاق عمل أجيب آيات الأحديث عشان تعرف هذا الأمر خطير أبدايه وعظيم أبدايه لا يمجيك من مصائر الدنيا إلا الإخبار جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطرق ثلاث نصر من, من كان قبلكم من القلمة الا قبلنا وهكي الحديث بسرعة يعني نحكي كده ثلاثة وعشرين سميلا من الليالي باتت مكان إيه حسة يباتل فيها باتت غزار فده انحضر الصخرة من الجبل تسدت ذهب الغار لايمكن يطلعها هيعقبوا هنا الغيسة ينبقوا فيقبوا هنا حتى الموجود فكل واحد شين, مقرأة شين مقرأة جدا جدا. قالوا شين ما جاء إلى الابدل ايه قالوا ادعو الله اضعوا الله إنه لمن جيكم من هذه الصخرة إلا أن تضعوا الله بصارش أعمالكم اضعوا الله بالحاجات الكويسة ذلك وبدأ كل واحد منهم يزعل. فقالوا للشاة: اللهم إني كان لي أذوين في خيتي غيرهم. <تصفيق> وحث الأخلاص سيبدأ هنا الزايد ويبدأ الله حمل الصخر. يا ربنا كان لي أذوين في خيتي وكان عندي عيال. فكنت أحب الشاة فلا أطعم ولا أطفي أولادي حتى يشرب أذوئي. وفي ليل من الليالي أتأخر في حل الشاة وحث أذوئي لعثمانيين في ظل واقف على بعدهم. لغاية ما بدغ الفجر والذي يسكوا وعيني يشربوا ولا يشرب شرب أولذي لغاية أبويا وإنما يشربوا ننزل الحياة بين الوالدين محتاج الشباب أنه هو اللي لإتماعه فلما بدغ الفجر شجبا مصدح يقول ايه؟ اللهم اعيني كله قد تعالت هذا الأمر اضطراء مرضى بك واضطراء رجلك ففرج عنا ما نحن فيه من الأمر إلى ذلك الصخرة فانفرج بالصخرة بشاية الأنمين غير أناس لا أكثر الصخرة أن الجاي فتح الباب دينا لنساعدينه خلوا الثاني بيدور على أكثر حاجة مخلصة عملها في حياتك يا خجر اللي هناك في جوال وارد كنت, كنت حتلاقي حاجة إذا. كنت حتلاقي في فيه سر منك عمل مخلص كده لما تجدها إيه دعيك الثاني قال اللهم إني كانت لي ابنة عم وحفظها حبا عظيما رأيتها عن نفسها أداة لكن أطغى بعد فطره بحديث شديد وقلة عيش وعقل شديد فجاءتني أنا برونا عن الحديث فجاءتني فقالت يعني أقبلني شيئا فقلت لها أرخص مئة وعشرون دينارا على أن تحل بيني وبينك فاكتبت بزيق يديها أن تقبل، فيقول فلما قبلت عليها قالت لي يا عبدالله اتقل الله أنا لا أشيء لك عنها وانطرقت وقلت لها ركب المال يرهبني اللهم إن كنت قد افتعله هذا الأمر اتغاء وزيء واستغاء ما الغافل فتوج عنا ما فانفجرت اتخرة جميلة غير أنه لا يطلق خلاص إخراط العمل هو اللي نشهد بلدة دولة فجاء الثالث وقال اللهم إني كان يعمل وحيد الأجراء فنشتغ عجل في المصنع بتاعي ولا في المحل بتاعي الأجراء كنت أعطيه الأجرهم غير أن رجل سيدهم ذهب ولم يأكد الأجر أخذت فيني الأجر فأخذت ما له من الأجر فنميته وكثرته له حتى صار مالا كثيرا أتكلم كل مال بتاع وغيرت ما كده ثم جاء قالي بعد صفرة وقال أذي إلي أجري فقلت أجرك كل هذه الضفر والغنم فقال أتهدأ بي فقلت والله لا أهدأ بك وكل ذلك فأخذه كله ولن يؤكد شيء اللهم احي كنت قد فعت في اقتضاء عنا ما نحن فيه فانفجرت في الصفرة حيال المثل بيخلين يسأل بقى الخارجين يا صارة كل واحد من اللي عابين هنا عندك بلا سورين امرضون عملت يا عملت فيه. لما تزينك تقول يا رب أنا في يوم من الأيام عملت العمل بأكتباء واشاك تفرج عني بناس يا رب ولا أخشى ان بعض الحاضرين ما يلاقيش حاجة كنوها ولا يلاقيش حاجة أمي بها يقول الجميع الإخلاق سور بين الله وبين العبد لا يعلم هملة سيحدده ولا شيطان سيحدده الإخلاص سر من الله والله صعب الإخلاص لما يمدى أنك تحسف بيها هتشفت لحظة بإخلاص تدمع له علمك وأنك حذف له قلبك وتنبعث به قويا على الصاعر لما نفسك نشيط على الصاعر ويتأديها تحب ونرضى على قلبك جميلة صعبك إنك إخلاص لما تلاقي نفسك امبارح كذي زايقه من حجابك نفسك تقلعيه بعيد بالله وبكره تخوني بالفرحانه حجابك ده مضلع من الاصل سر عظيم ينبعث له القول من سر الحميم سر بين العبد وبين الله سر بين العبد وبين الله لا يعلمه ملك فيخسره ولا خلق من يخفيه ولذلك يقول الغزالي كل الناس حكام الا العالمين الا العلماء وكل العاملون هلكا إلا العاملون وكل العاملون هلك إلا المسلم والمسلم على خط الماضيين ويقول مستوى الأحد السابعين ما أقلط عبد لله أوربعين يوماً ما أقلط عبد لله أوربعين يوماً إلا ظهرت يناديع الحكمة في وجهه وإشانه جاءت كيفاً؟ حال زمن يعني في غرام قلبك او بعينك ومثل هتبص تلاقي وردة اللي ورد من لسان غير قدام مش بالحكمة والخير والفضل وفي القرآن اتكلم على الاضواء بشكل جميل جدا يقول الله تبارك وتعالى ان لكم في الانعام لعبرا ديكم في الذهان عبر ايه هي دي لكم في الانعام لعبرا نسقيكم مما في بطونه بنشرح لكم البطن من بين فرق ودمى لبن متخارصاً تائراً للشريم المسأل جنيه قوي نشرحه رباني يقول ليه في الأنعام عبرة عجيبة ايه هي؟ اللبن يخبط من البطرة من الأنعام ينه يا صديق؟ من أين يأتي اللبن؟ ما بين ممتقطين غاية العزب بين الدل ومكان البول بتاع البلين من جهة الاثنين دول ينزل اللبن نقي قولوا لك شوف اللبن حلق نزل مع عاشي قدام شوية قدام عمضة عقصة ليه ممكن ينزل معاه ولا والعزب ده شايد قولي ما كنشي كنت لبن بعدها خمس انتي ده مرة تشوف يا لبن بحياة فتتخيل اللبن ينزل نقل نقي سلاما خالص سلاما وإن لبن في الأنعام العزب ده طبعا المثل ده بيه عشان أقول لك تعالى لكيف اخلصنا على اللبن بريد الصابق وإن لكم في الأنعان لعبرة نفقيكم مما في بطونه من دين إيه؟, ايه شو بالعجب من دين فرسل وزنل لبن الخارصا شوفوا اتخدم كلمة ايه شوفوا اتخدم كلمة خارصا انت يقلط اللبن خلوص اللبن انه ما يبقاش في شاكلة طبق خلوص العمل إنه يبقى شي شائدة عايز تحرق درجة نصاح عملتك إيسو على حيث النبا دل ما أحكي تقالك على المثال والسرحان البطيس دونك إيسو أنا عملي ده في حيث تشائدك كان نفسي الناس لفتني هولا هولا كان نفسي نفسي تشكرني أو تشمدني على أسعال العظيمة نفسي حد تشكرني نسي حدي يعني شفت بي ولا قلت بي إيه مثالي هذي يعني الزر العظيم والله والله جت بنادك الخاطرة بالله ولو أخرى عمرك تخيلت نابا ينزل مع شوائد؟ خلي بالك الله تعالى يأذى النفعين لأوليسكين لبن إلا إذا كانت خالصة وأنت تعطيب العمل شائبا ابحث ان نفسك انقي عملك من اي شائبه ليك يا رب الوحدة هذا العمل ليس لأحد خالصا لكي ربك فيوت اللبن ولذلك قلنا ان نطلب الاخلاص فعلا صعب تخيل ان كل حياتك تعيشها بدون شروط سلمك على نفسك جمره مصمته حنكه الكوس ورضكين مثلك في شربك عبثك ولذاتك وشهواتك كله عشان خاص الأمراض لحد خالص ليس لأحد فيه مصيبة فإن خلاتي ومستي ومحياي من ذي الله يوم القيامة ثمن ولذلك سوء الفرد ابن سعد أي شيء أشد على الناس أي أشد حاجة على النفس صلب خالص لأن ليس لها فيه نصيب الناس ما لا شيء أي حظ خرب العمل بالله صعبة كان سفيان في الثربية يقول ما علشت شيئا أشد علي من نيتي أضعب حاجة بعديها نيتي نيتني لأنها تتقلب عليك نفتسل النهاردة بعد نهاردة ساعة بصراحة يبطل يبطل يبطل الناس يشوفني النهاردة كذا بعدها رشوية أكذا قال أحدهم أعزي شيء في الدنيا الإخلاص أضعب شيء وأعزي شيء في الدنيا الإخلاص ويقول أحدهم كان أشتهد في إسقاط الرياء عن نفسي انا نسعب جدا عشان اوقع الرياء عن نفس موضوع صعب يحتاج لنا كنبهده كلما افقطت الرياء من جهة انبتهم الشيطان من جهة أخرى ما اصل على على الرياء من شاكتك يقول الشيطان الله عبولي من حكي يا ثمين وقال احدهم تربى لننصحت له خطوة واحدة ممرضكم فيها الوكيد لاي عزيزي خير يدفت الرياء لربنا خطوة واحدة يصنع مشوار عشان ربنا يا بغتان هلو فتحش لها سجدة واحدة متنصة الوجه لدني عجل أجل. يكون أحد التابعين في إخلاف ساعة واحدة نجاة العمر كله تصدر تخلص ساعة كانت الليل عجل أجل في إخلاف ساعة واحدة نجاة العمر كله فإما الإخلاف عديد طيب أول جردات الإخلاف الزيال كيف نصل إلى الإخلاف ندخلك إلى الإخلاف حاجة اثناء همية عايزة تبقى مخلص رجع مني لك يقولون صلى الله عليه وسلم الحديث ده الاهم في حديث يقول عنه الإمام الشافعي هذا ثلث العلم الحديث اللي جاي ده ما ده ثلث العلم الحديث ده خطه بالنية ليه هنتكلم عن الانية لأن ما تخلق بالإخلاص عايز تبقى مخلص أول حاجة رجع مني هنرجعها كذلك؟ أقول دلوقتي لكن نقول الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مبئ المانوان فتخلي بقى أقولك الأعمال بالإيه؟ بالنيات يعني لا ينفعش كان يقول إنما الدنيا بالنيات أو إنما الأخضاء لا هناك ربط بالعمل بالنية للشفاية بالنية وقتها لا بني أكي عمل كمان الموضوع ملطرف بالعمل إنما الأعمال بالنيات وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِنْ وِإِنَّا مَرَهُمْ كل وحّف على أدنيته فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يخيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجب إليه عايز إيه؟ عايز إن الدنيا عايز إتجابه أهد موجود الحديث فهجرته إلى موجود إليه عايز إيه؟ عيد دنيا خذها فمن كانت هجرته إلى الله يا رسول فهجرته إلى الله الرسول ومن كانت هجرته لجنة يصيبها أو رأت منزحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ويقال تتاب هذا الحديث إن أثناء ندرة من مسكة المدينة في واحدة من المؤمنات نجلة اسمها أم قيم فتبعثاً لإبها فهاجر وراءها فما تخلصك أهو مهاجر أمي لا تقبل له هجرته فقال النبي هذا الكلام فمن كانت هجرته إلى الله وردوله فهجرته إلى الله ومن كانت هجرته لدنيا يطيبهما أو المرأة ينتيحها فسُمِّي الرجل الهاجر المقيد تخيله منك الناس اللي صحبه يتضايب وتضعف في الحرب الأعبديا عشان المقيد أو يعني فموصي اخواننا الحين منك رابع قبل ما تتحركك رطوة في قلب صديق نقطوها انت ميتك ايه ده ما نغتش عن نية فإنك تتجازب نية المجابا بالنوايا هو قلبك ايه ايه هو قلبك لذلك يقول له انا عمل, عمل صغير تعظم عمل صغير قلب تعظمهم نية عمل صغير حزي يعني ليه ؟ يوحي الظن بينا تخيجوا وانا شوكر لله وبدهولو انا متخفى عشانا من السبع اللي يظلونه اللي هو الظلم وبدهولو افسي رجلنا يخترني فوعظوا من عمل حين ده الله عز وجل. رب عمل قبير تعظمه من الناس والعكس يمتع لك ورب عمل كبير تصدمه ايمين. بتعمل عمل عظيم جداً وليبكك مش حقرة يبك انتهفتك ثم يقبل ورب عمل كبير تسغلهم نية ورب عمل طغير تعظلهم النية وعشان كده الثلاث يقولوا وده اللي سنعملوا لوقتي تعلموا النية كما تتعلّموا العلم الحد يقولون يتعلّم نية أنه احنا هنوقع دلوقتي نتعلّم الزي نية الغبء الجاي تدرسنا دلوقتي كيف ألمي ازاي فتعالوا فتعال نمسك ان الأمور ثلاثة حاجات من الاحسان غلاية حكومة دنيا قلنا نعمل شواء يا إما عبادات يا إما أمور الحياة العادية يا إما حاجات نشيدة الأشياء لا تنبتها فبالزاي تنمي في الثلاثة دول وإيه قيمة في الحاجات دي تعالوا نمسك واحدة واحدة من الثلاثة دول أول حاجة النية في الصعار إياك أن تتحبق خطوة إلا دنيا رايح البلد اقض أرض من نية رو أنك رايح المزل خلي في المزل رايح أحيث رايح أعتمد اقض أرض من نية أنصحك نصيحة ما تخرجش من ذلكم إلا ما مع نفسك نية كأنك بتحقد معذب فقيتوا بكلمة تعلمون نية إحنا الوقت بنتعلم ما تخلى للإخوات إزاي إزاي ما بقى نطلقين تتبتش عن الميلي. كيف تبحث عن النية نمسك على حاجة ابدأ بالتعارف ايه لو من بيتكو؟ اتقذلنا في الاول انا واحد بجلس ما احنا كل رزاق لا كل اسبوع وانت خالد رايش بجلس الوافلات او في بيديكو. انا رايش عاملين ايه يا رب بزقني يا رب حفر ميتي يا رب بزقني اخلاق تقسحني كده اتعادل كده زي منك لا تعرفش تاكن بإيهك الشمال ما تاكن بإيهك اليمين لأن ينتهي على كده هتفقى جودتك بعد شاهدك ولا تعرفش تتحدث إلا بضمين يا مهدى التوبارين كده إنت كده تطمئك للإخوان الضحيش علشان كده خل أحد السلاعين واحد يقوله انظر إنا نبدي في جنازة رجل من أستخارك صحابي ماجر تمشي مشي بجنازة ولا أستخدر يعني مش مستاجة قال انظرني بردك محضر أستخدر فلذكت وقفت ثم قال ام بي فقال لم ينفضيطه ما لدي ألطفة منها قال اجنبتك اجاب دي المياه كنت بعيد دي المياه انا حمشي على جنبه دي ايه من افخاب النبي ومشي يا راي وزدي ثوابا واعتبر ها ها ها ها. صادقة وعشان تبقى ان الله بكم دروس قاعدين جنبه بعض رشد متماني مش واحد ثاني مش ليه؟ قشت جماعه كلنا مع الاستفادة مع عفوض اللي بان احتفاله مع اقتراب من الله عز وجل الثانية النواية هي مش حاضرة فجسده مش قادر يستحمل شفت النوايا بنعمل ايه؟ في الصعار ولذلك الناعة لما تتحول الصعار الى عجاب الاقبال على الطعام يعني ايه تتحول الطعام الى لما اطلاقك في المسجد بعد شوية تتحول لأول روتيني انا عايزك كل ما تعمل تفاولي في المسجد تتكلم المياه انا عايزك كل يوم الصبحة تتكلم في الدستين ايه يوم البخير عشان تتجدد في قلبك العزينة والاقمار لله الماء عزل عشان ما يفترش الإيمان. أحد أفضار الخصوم الرئيسية عند المتدينين أو من أفضل من قديم على قاعة الله بيكتبوا منه لأن ما عادش في داسع إيه هو الداسع؟ ما عادش من يكتب جسم الله لو شبت واحدة كانت من حجابة وقلعت الحجاب والعابد بسرعة من معطاة كبيرة شعيب أقولنا الكبار إذا المصيبة تغضل الله ربما شديدا لو واحدة عمل الكبار هي هو ما ما كانتش مش مخلصة أبداً لجارية الدولية كانت مخلصة وكانت تنري وجه الله عز وجل وكانت ثابتة لكن الله حصل نسل وما كانش سيسا في جينة الدينية أنا لمبسه ليه طار عليك يا رب وانتفال لأمر رسول الله وتشبه بالمؤمنات وحياء من الله عز وجل وحيطاً على ملغة الله وواواواواواواوا ووا ووا. أنا حريف عليه وكل يوم تجدد جوه أي دينية دي الشاب اللي بيصلت النجد وبدأت رافع شاد على هذا الامر يا خنة مسألة راجع ميتك قبل اي حلقة قبل اي فعل من افعال الطاعات تستمر مخلصاً تستمر مقبلاً على طاعة الله ماذا اللي بيبدأ الصارع على سن السن السبتين والسبعين اي خنة انتوا يا خنة مين فيكم اللي حيكمل بعد سن الثلاثين يا سبا مين الأخوات اللي حضرها بها هتفضل بعد حل بعد ما تتجوز وتخليف على نفس مستوى الطاعة ولا هتقلمه مين اللي حياة مين اللي حيزيج؟ دمتون رضا ممكن يكون فينا كتير محتمين يجيبه إيمانيا مين اللي حياة به؟ مين اللي حيزيج؟ إن صلوب عمره يتحرك ويجيته في مرضى يا رب حتى لو كانت أعماله قليلة لكن النية واضحة أجي أولي حاجة النية في الطاعة طب تاني حاجة النية العادية النية في العادية في الحياة اقول لكم كلمة مهمة اولي قلناها قبل كده النية تتحول العادة الى عبادة صح النية تتحول العادة الى عبادة والامثلة على كده كتيرة تعالوا نمسك مثلا مثلا المذاكرة احنا وما راح تعلم النية طب ازاي تعلم النية في المذاكرة هتذكر ليه؟ هتذكر علشان ما ادربنيش وعشان نظر زاكر وعشان كل نظر زاكر وعشان مصنوع مصنوع بنظم اللي نعمله ما خدش لثواب ولا بقيت كل إنو فضعت وانو فيك ومخياه وانو فيك لا فانو إخلاص المذاكرة مفيش مالقى الاسا دي الساعات الطويله دي ما لا هل هي علاقة ينفع ينفع نجي حياتك تعالقها لا هل هي علاقة بربنا طب كيف أخلص المذاكرة إيه هي ليا المياه سمو ذاكرة شفت عشان تخلص المذاكرة لاب اعمل ايش؟ اوه ده افكر فيناوية المذكرة حذاكر ايه؟ حذاكر لأنه ما ينفعش من المتجايد عشان نتبخش المؤمنين والمتدامنين حذاكر لأنك ساعة بقى أن اللي بيقود العالم هم الكفر والضائحين والسافقين أمي الأول واحد الثفل ينقضون حذاكر على شرق المكان يتميز في المجتمع أجروا فيه لالله عز وجل وبكده يتخول كل نفك الألم وكل نظر يتعين في كتاب لثور الشيكة دي اللي يحول العادات لعباداتك تعجز زي كتبت في الثورب وربالا يزاد القلب اشتعالك في المذاكرة كتاب النوايا يعنيين لو يمكن من ساعتين ما كنتش قادل في الثورب كلمة ايه؟ النية جذب فالإخلاف جذب فرضي الله عز وجل فنبقص القلب ماشي الثمار ناكد حاجة ثانية نيتك ايه؟ ثلث عايز زي الثلثة حلم ليه؟ عشان اتنظر دي على الطابق. عشان ما حدش شئ يجاعك يقول انا مليكت ان انا فدس اه مليكش تاور عني مليكش تاور الله مش مخلص كل من الوقت ومثلوز اللي جهر مليكش دعوة بالإخلاف انت ورجى تقص في الإخلاف في الجزء هذا طب اعمليك انوي انوي قال لي زي انوي يا محجدة انك تبت الله اني بلبتك تبت تزور وشكله وشكل كويلا محجرة وشيء ومع ذلك انا صائعه من اللي على الزاجل فتبقى الناس من الحكايه كلها يا ده ممكن تبقى محجات وبكده بيبقى كل اللي كل الفلوس اللي اتدفعت محطوطه هناك وناس تشيل للشباب عايزه باغني عايز تبقى اغني ليه عشان الجماعه مش بيشوفوا المنظر ده وا وا وا وا ما فيش شباب الله عز وجل مش مخلص طب اعمل ايه عارف انا في الامثله عشان نتعلم إيه يعني إيه أني هو كده أخلص أمثلك الناس قلنا ما ينفعش في أغاني على الدنيا ما ينفع ليه؟ الله. الناس على قد ايه حمدك سليم لله رب هخلي الناس تبص عليا وأنا أغني إيه بقيت أغاني ومتدايل ده ينفع فيكون ده دعوه لموقف أحسن من القفصه مرّد الجدات العربية عظيمة وهو محمل متدين أفضل من المسجد من خطيب ده متدين وديمزل يخل في المسجد وهو تاني فيتقال والجعر إلى الله ها تين من كده ولا لا جرّد وزمّد على نفسك ويشد على نفسك إنه إذا هي جمّنية ويبضل الشيطان يضحك عليك ويوضدك مرّاه وترجع مرّاه تانية اتعلّموا من مية يا خمّة نفسك ايه نفتي أخلف ليه؟ عشان ليه أعندي عيال ورعب ديهم أبداً ما تاخدش سلاب خد نية أخذ نية ازاي عايزة خلف بنية ان انا اطلع عيالي يا رب وطرح بابنه وهو سابق بابنه يا رب وقل واعدة يصوح الدين ولا قلب من الجريج ولا قبض نفتي أطلع يلادي عباسي يا رب يبقى كل بقى تلح للعجل وما ينكوش بالليل وقل بعد أدنك يعني كده ايه؟ حاجات الابينة آه وكل كعب وكل في تسليل هذا العجل وكل بسيل وكل كمس ومكس يتحول سواء مخضرتك ميت لأنك العبد السمية في تكبير العجل ده شوفوا يا جماعة ما ممكن نحول حياتنا كلها إلى فعل ده والإخلاص إزاي عز وجل ما تيهم جودة بالمين جودة حقا في المسيط طلع في كل والله أصليت على شبك وكذلك أنا أصلينا على مفرع مع الضحر الرحمة وروره وردنا سنهض بصوا بعضارها وغلقه لي صار إله يا عمّة الروماني إيه كده؟ ما طلع ليه؟ طالق يا رب أتفكر في خالقة ناك وخرج على ناضي الخالق الله العظيمة وعبودك يا رب وأعرفك وفقرب لأهلي وأطلب مع الضحر حلي أجن نفسي واستجن كده عشان ما يبعطيها أكتن يا رب من غير أصلي واطلعك يا ربك حتى كل الناس بطأتك فيها فأكون أقرب واحد إليك رب في إلى إلى يا ربك هذا المكان فتتحول إلى النعنى ديها إلى عبادة لله الذي عدد وجل وطاعا لله الذي عدد تعالوا مجدد يا أخواننا أن نعمل الأمر للمنزل سؤال كرام بفهو أبو والله كرام المنصود لك بل الإخوات ممكن يكون صعب لكن النعنى ده تكذنية في عباداتك وتأخذنية فعادياتك أمر صادم للتحصيل تقدم تعمله ثالث حاجة إنه في الأشياء التي لا تقضب عليها يعني إيه حاجة لا تملكنا إيه فيها نهي إيه يعني قلنا ليسوا الله نمسأ لله الشهادة بصدق الله منازل الشهداء وإنماس على أفراشه طب اسألكوا سؤالي لو كل اللي قاعدين في المسجد هنا نمو بصدق إنه هو نمو شهداء مش نقفل كلنا شوالك نعمل لحد مش مستدق طبعاً يقيننا من ذلك بقى ان الاطراض هو اللي بيحطوا بننزلنا في الجنة ازاي؟ يعني انت واحد في حتى تساكت حتى واحد قاعد احنا مش واحدة عادة من عرفاش جوه قلتها كده يا رب ترزق دي شهاده أفضل كين يوم الكيامة بام محمد وانت نايل نايت انا شبت النجا بطفنك بطفنك شبت النجا هو ده معرفش حاجة لفي النمج بطفنك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان في النجا من غزر السبوك قلت في كيلو ماشي شيء صعب وراجع بيقول ايه ان في المدينة ما طلعوش معنا يعني ما فيكم نكيرة ولا اطاعتم وابيا إلا شغطوكم في القشر بلغ. كان عبره عبره ما تلروش خدت سواب من ايه من الصعاف؟ مش قادل حجل مش قادل اعتمد كل سنة سنة رب انا لا يجب ايك يا رب الله انا اعتمد يا رسول الله كل سنة خفت انت رب كل سنة مع ايه؟ شفت انا ما اتعلم لازم نتعلم الناية بذلك؟ لو من تتعلم في صلى يقول من اتى فراشه وهو يلوي ان يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له من الاجر ما يعني انت خيال ليه ما كنتش كده ليه ما كنتش ما كنتش مصطبطش ما يا رب انا طالب القيام وبقيت حس ان انا من القيام جدا انت انا رضا تحصل اصل انا لازم ان انت لا من نو دخلت طلع عليك السبب فضل البدل ما كنتش القيام مجبور الكتاب ده اتوقت الليل وكان نور عليه من ربي عز تخيل والذلك يقول النبي الدنيا لأربعة نصر الدنيا لأربع أنواع النوع الأول عبد رزقه الله مالا وعلم فهو يمسك ماله في سبيل الدعم يمسك فهذا أفضل من هذا طب النوع الثاني احنا بس النص الغلابة الزيجرة وعبد رزقه الله علما بيحب دين يعني ولم يرزقه الله مالا مش بقول لكم بكل الغلابة العديمة فهو يقول لو أن عندي مثله كلام لو عندي فلوس اللي عنده فلان لا تعال تقول لي يقول النبي فهما في الشيء اللي تخيل انت هو اختار واحد يعني ممكن برضه واحد قاعد هنا دلوقتي يقول لو معايا بلاش نجن يعني خلينا غير ما نحلمش المستحيل نقول مش مستحيل لو معايا 100 جنيه شو فا يبقى لو معايا مليون جنيه لو معايا مليون جنيه وقلت ده الجنة وأنا وقلت هفلع المليون جنيه كذا وكذا وكذا وكذا انت تتخط مليون جنيه تتخل وقل لها عربية بس بلها مجلة وكذا وكذا لا يفتر تتخط نفسك حاجات لا انه يجب لها كده تخلل نفسك الثواب هنا انت متخيل الضطاقة الشريدة مين يقول بعد كده من الاسم ده صح مين بعد كده يقول الإسلام؟ مين خايف من الإسلام بعد كده؟ مين خايف يتدين يحسن الإسلام يعمل صعبه ويعملوا علينا والعملية صعبة؟ سين كيف أكثر من كده؟ دماذا أقول لك إنهم حاجاتنا كان مفراش تقول تواهدك يبقى تعلمنا النية أو لا, لا، في ثلاث حاجات النية في الطاعات النية, النية في العاجات النية في ملايك تملوك أقول لك حاجة أكثر من كده كانت صحابة في الجنة يعني ايه الجميات؟ يعني يعمل العمل الواحد يلوه لي خمس ستة حدوث على سبيل المثال جاي الجامعة أحضر الثلث ايه نوايا نوايا لا ميه واحدة ما نحبل لا انا حصيخ خمس ست نوايا يقول ربما يقصيص صدقه ليح على كل ميه من النواية واش اطلق مدد وبنعيشة سماعة ورايح التفسيريني ورايح أعرض من أخن كذلك نتعرف عليه أعرض من المصاعف الله عز جل ورايح أن نبعب عن المعاطر مدد 93 ورايح أن نسوف إلى الله عز جل تخطي السواب التبع في ايه أكثر من ذلك؟ ورايح بنية الاعتكاة من المغرب للعشاء هذي أخذش بي أكثر هتخصى بينا جوي الطيارك نويت الاعتكاة من المغرب للعشاء يقضل ويقضل لك اعتكاة بالقدر المدة اللي بطيس بيها هل في جيء أعظم من كده؟ شفتوا بقى الغنة إن من أعظم نعم الله على المسلمين نعمل في الميلي الليه مع عمجان ونفكر فيه ولا نعلم تعال على حاجة مش حقق بن يديلي بعد كده إلا في الميلي مش حقق بن يديلي مش حقق عمل إلا في الميلي هتبقى صعبة في الأول بس بعد شوية هتبقى من أفضل عجد الله من أفضل عجد الله بس بالعجل هتبقى في المعاطي ليه؟ طلع لي بقى غينة والصبح ده ووقعتش بقى وضرب الشيطان يعني حايلم معاك هخسر يعني عشان اتقى اصحابي في الحفلة يعني عشان ايه ربنا يجيب لنا معقوله قال سنه الله عز وجل ان شاء الله هيحل فتروح انت نفسك قاعد وتلاقي نفسك ما بتلاشى طبعا عصير فتعلم وتقول لا انا ساحق لا 100 ده رجع المره مش لاقي فبقى مش ناقني. مش عارف اجيب ايه ولا اشرب وين المفتاح حضرتك في الهبوط ليك ليك عكس الإخلاص ايه احنا قلنا في للإخلاص الاضمار طب لو انا ما بعملش نيه يعني حاجه حصل يحدث ماذا ياتي اليرانه الياء مشتق من كلمه رؤيا انك تكون حريص من, نفس من نفسك كتمين الياء على رحله النفس من هنا شوفت كلمة يا يا خل الله رزق على الحديث القديس أنا أضع الشراكات على فمن عمل عملا أشرقت في غردي فهو الذي أشرق وأنا منه بعيد خل بس الحديث ذا هو حديث أنا أضع الشراكات على الشيء لا إله فمن عمل عملا أشرقت فيه غيري فهو الذي أشرق الحديث حديث على الشيء لا إلا إلا إلا فمن عمل عملا فيه غيري فهو الذي وأنا دينه نبي أتخيل نفسك يوم أنت والعياد بالله من هذا النوع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أقاف عليكم الشيط الأجرم قال الشيط الأجرم يا رسول الله قال بني هذا أبلي إن الله تبارك وتعالى يكون يوم القيامة يوم إجاز العباد بأعمالين اذهبوا إلى النبيين كنتم تباقون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم أجراء هل تجدين احجا هم جداءة؟ انت بفئ مين؟ عملك مين؟ عايز مين يديك الثواب؟ ولذلك في كل علماء ينادى يوم القيامة على المراعج أربعة أثنان يوم القيامة عندها على المراعج أربعة أثنان يا مرائي، يا قادر يا ساجر يا خاسر اذهب فاخذ أجرك ممن عملت لهم فلا أجر لك عندهم انت بتتكلم كده ايه يا امي عشان ماشي في الفندق الفندق فارض دي بضع ربنا والناس دي كلها بتتبكي علشان تصاحب نفسك ان اسمها شخيرك في مقابل ان يتقلب كلمه غيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل يا رسول الله اتشرف امتك من بعد الامه هتتشرف من بعد رسول الله قال نعم أما انهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا ولا وثنا ولكن يراؤون باعمالهم فهل يشركوا مني من بعيد يقول النبي الله من راء راى, رأى الغاضبين يعني اللي يراي ربنا يراقبيه يعني ايه ربنا يراقبيه بين الناس ويظهر بين الناس إنه هو الظالم ولذلك في حديث قاله بالذات للطفاء حتى يقول لله عبدالله حتى يخبره يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يصعر به من النار ويوجد القيامة ثلاثة أصنع أول ثلاثة حيث يلصنع الجهنم مين هم؟ الأول رجل ستشي شهيد رجل ستشهد فأتي به ربنا أثر فعرضه أَعْمَلُوا عليه ثاني نعنك عليك, عليك فَعَلَفَهَا فقال له الله عز وجل ما عملت فيها فقال قاتلت فيك حتى قتلت حتى فيك رب الله حتى قتلت الله عز وجل له كذبت بل قاتلت ليقال شجاع أنا وقتلت ثم يصحب على وجهه فيلقى في جنيه ده الأولين ده أول وحح يلقى بلمن شوفوا قصوري في تبقى متبين الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فيقول رب الله عز وجل وقد علفهم جعناهم فعرفنا ما عملت فيها فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وعلمت الناس القرآن فيك فالقول الله عز وجل كذلك تعلمت برسال وقرأت القرآن وقال قاري أنا وطبقيني الثالث رجل رجل عن الله عليه وآتاه من الأصناف المالكين فهو ينفق منها كيف شاهد ما ينفق في سبيل الله فينفق به فعرفه نعمهم فقال له ما عملت فيها فقال رب أنفقت في سبيبك فقول كذب بل فعلت لي قال جواب أنا وطبقيني يقول النبي فهؤلاء الثلاثة أول من تشعر بهم المولى القدس اخونا النذري يزعم ان احنا ما اتعلمناش العلم وما نقراش القرآن وما علمناش الناس دين ولا دعوه ان احنا ما في سبيل الله ولا دعوه ان احنا ما من في سبيل الله ولكن اجراك ووعيها اجراك ووعيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعودوا بالله من وجب الحزن قال ما وجب الحزن يا رسول الله قال وارد في جهنم تتعود من جهنم كل يوم وبره أصله. فقال من هذا أعد يا رسول الله؟ فقال أعد للقُرَاءِ المرافين بأعماله. القُرَاءِ الحفظ القرآن اللي يعملون نفس القرآن اللي يعملون نفس التدريب اللي يعملون نفس العلم لذلك خطر شديد. أنت كل أعريس إقبالك على الله كل نشيطان اشتصد أنك خالب عدت حيثة الرياض ديك يحاول هو يشتد عريضك طيب أشكال الرياض ايه؟ ما هي أشكال الرياض؟ بيجيلك الشخول ازاي في الرياض من أشكال الرياض أنه يجيلك بشكل وارش جميل وده أسوأ أشكال الرياض يقول لبساعد للعمل الكلاني عشان ننتش لك يعني أصل العمل بتعمله ايه؟ مش عشرتك اثناء العمل او عشرت اثناء العمل ده انفققتنا ان اعملتش العمل إلا علشان فلان يشترك إلا علشان فلان يشوف اللحظة اللي انت بصيح فيها اللحظة واركنا تعالى لو عملت كده لو رأيت فأصلي العمل هذا أسوأ الواع ديات وأظهر الواع زي النظل العربي خطت حطه انه رأيت الوقت يتخلص في المسجد فمجنوعا الناس قاعدة في المسجد ساعد يقول يا سلام ما أخشع ما أجمع في ما أشد إقباله على الله ما أقرب دمعاته إيه جنس؟ إيه ده كله وهو يطلعهم وهو معنا بيقولوا يقولوا إيه الجماعة إيه السشوعة أول فطرع الامتراطه قال لهم يا لكي أنوا صائمه أيضا لانتوا نشغل يعني عندما تشغلون فده من الشيء هي غرده جدا يقول أنا غراط لكن في نوع أخطى من كده في نوع خاسي نوع يثور إيه هو اكتعال الإرهام ومتعب الإنساء والإعداد إنك تفتعلي من أكتعبان تفتعلي من أكتعبان من كثرة في الشيئة تبقى مش هنا فعلة، تبقى اكتباه شيئا آه أكتعبان، ليه مالك أسان حوالك هذا هو صود الليل، ليه؟ كنت بقوم به صود الليل إنه حاضرين أتقبل مني وكذلك اللي أخيراً فعلت حياة عدن افتعال الإرهام رأى عمر بن الصفر رجل يططئ برأسه ماشي كده ايه يعني يعني من شدة القشوع فقال يا رجل ان القشوع لا يأتي في القاضة لكن يأتي في القلوب القشوع مش بالقعلة القشوع بالقلب فده نوع شفت من الزياء بس فينا الأكثر تخيل في واحد أكثر من كده ايه هو انك تكون أطول بتعمل العمل لله باسم تصلي لله فننتي شوفك صفر شباح بنظر الناس إلا يدفع في الصورتك وتجنل في الصورتك وتطيل في الصورتك بل وتزداد خشوعاً بأجل أن يرى الناس هو الحقيقي يعني ترون إخباء ترعب فيهما تجيب حلبك حتى للناس تشوفك تخير؟ أبدا أكثر وأشد فالتخير إن في أجل أكثر من ثبت وأشد من ثبت إيه هو؟ إن التمسكد إن العيب ان ابحشر الناس عشان الناس تشوفني ما يصحش تقوم تعمل ايه تقوم تحشر في لسه عشان لما تبقى الناس تبقى شايف نفسك غريبه صعب الامر يعني تبقى حريص على نفسك ووريني بقى مشموع خلاص قوي من بكاء عشان لما خدها الناس ما تسمعش كده انا ده اللي انا قدامي ده انا عشان ما توجعكش نفسك لما تقول لك انت فشعت قدام الناس مخصوص فانت كده في الخيمه عشان تبان قدام الناس كده تمام دي انواع بتحصل يا جماعه في الايام اللي بس في نوع بقى اخطر خطير جدا جدا جدا ايه هو انك تفضل وحدك في خضك في حالك الشايك بتبكي وانت ما باينش نفسك طبعا نفتلك وعنال تقولي لكس مجهدين في الحديد ومشتوكو من فالح ما لأكبرون من فالح إيش كانوا غيروا غيروا وغيروا وهما غيروا يقول الثلاث صالح إن من النال من يكون وصف ألي يبكي وهو بطل ومن من يكون وحده في, في رب الكلام يغربه وهو المغرش تخيل؟ طب ربنا يحاسب ازاي على هذا العمل المشروف الرياح دول يحاسب عليه ازاي يكون الحساب على الرياح التالي عند قبل الإعلام والمعنى ده من قول الحظوص طيبا ربنا مقول انا قبل الشرفاء عن الشرف يعني منيش في لحظة كل العمل بمض لا من رحمة ربنا هذا لك ازاي؟ النوخ اللي عيسي بسموهم عليه لو اشرفت في قطل العمل لو اخبطت في قطل العمل تبين قطل العمل يعني يعني افتح للعمل عشان الناس تشوي بك يبقى دولة ملوسة على القضاء بل هو كبيرا من الكلائر تستمت في مصد وغضوا باللقاء وهذا اكثر ان راح بيانك يبقى اوعى تشفت بقض العمل اوعى من ذلك عشان الناس أوع تشوي اوعى تشفت على الحجاب عشان الناس بك. تشوي بك اوعى باشلس على الكتاب علشان الناس تقول عليك خاشح اوعى اوعى تعمل كده عشان الناس اصل العمل ايه لو اصل العمل للناس لياء محضر اخطاء عظيم ومعطيها خبيبة طب ليش لي انا حصل لياء اثناء العمل يعني انا اصلب نزم من ذلك ما طبعا ما اصلنا عشان ولا احصل من كلنا مشاهد بطب الناس انا نزل عشان رزيمة لكن اثناء وانا في الناس. افهم وجهه في ده في يابيت في منو مطعم دلوقتي ااا عند في في الدعاء مخصوص علشان الناس تعرف ان انا خاشع طب قلت لحد ايه العلاقه بقت حاجه غريبه جدا يقول لك يحصل مقصص يعني ايه مقصص لو حجم الاختلاف في العمل ده اكبر من حجم المياه يتقسموا الاثنين من بعض وتاخد قراب على قد الفرق فاهمين؟ طب لو إخواتي قد عملت الاثنين بثنين قد بعض ما لقشي ثوارك ولا عقاب. طب لو كان ريائي أما ذات الأفضل من عمل لله لكن أفضل هو العمل كثير كثير كثير أكثر من حجم الإخلاق يتخصل الرياء من الإخلاق ليترقي الأعقوبة التي تحصل عليها اليومات يعرفت يا خمي؟ على ذكر الهاتف اللي أنا أقول أنه بحكم تخبره إنت متخير لو أشبكت اللغتص لحظة يحبك العمل تبقى المصيبة عملك بيت لما في حد لقلص ما كانش حق بي يوم النجاة لكن من رحمة ترضينا ان انت تتعامل بالفرق تتعامل بالفرق تقرب أقلصت بأصل العمل داخل العمل خطم من الله رايح جامع من الله اتحجبتني من الله وأثناء كمت حصل أخطاء حصلوا ليه يسخص من العمل ويمكنك تأخذ الثواب. تحرص أنك تأذي رؤياك أو تتخلق منها قبل أن الصفحة سيكون الضمار تعالى فمن يعمل لتقال روة خيال ومن يعمل لتقال روة شجمية لعلكم أفضل يعني لعل بعض خير وأن تضيأت علينا ألغا والله أسمع لأنا أقول لكم حاجة بسيطة جدا تنجيت من كل جفاة كلنا أحدث تأذكار الصباح المسائل يقولنا ينجو من الشرط الأفضل ينجي من أبيان يعني النبي اتق الشرخ الذي هو أكثر من دبيل المملة على فطرة الصماء في الليلة الظلماء تشفت عاكي الأبيان دي لحكي قد قال ليس يا رسول الله تقوله كين كل يوم مصطحة ثلاث مرات جوا على فطرة وكل يوم بالليل ثلاث مرات تنجي من الشرخ إيه يا شفل في البنس تقول فترة مصطحة اللهم اني اعوذ بك أن اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه يعني استغفرك لما لا اعلم الحاجات الخفيه اللي ما اللي عليها اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه تقولها الصبح حديث النبي صلى الله عليه وسلم شوف الامر بخير. على ضمن ماذا هو عجل خلي بالك من الشمس الخفي خلي بالك من الحاجة كونتا لكن والله يا اخواننا لحظوا الإخلاص تكتب تنهبت العامة اخواننا على أجل ما تنهبتك للجياء على أجل المخائف يبقى عبدوك وساوس لماذا عندك هوائف لساوس أبدا اخلط لله طبعا تعالى وقتهبت يا أبا إخلاص وطمعين بإخلاص لحظات ثمت عظيمة لعلي بسؤالي بعد كده طب ازاي اعرف اذا كنت مخلص انا لابدك ايه دلائل ايه الحاجات اللي لما تشوص صل اعرف ان انا مخلص من دلائل اخلاص انك دايما تبقى خالك دايما بيتستهن نفسك بالتقصير يوم مسؤول انا باقي تقولي او ماشي كوي سومين قبدي انا عملت كبه وكذا شوفوا حاضي ضايعين ازاي انا بايف عظيم ازاي فاعرف انك مضيعك دايما خالف على نفسك عبد الله إبن وعمر يفكي عند نموته فقال ده إبن تفكي وقت فعال فمن يفتعالي كثير قال أفكي لقول الله عز وجل إننا يتقبل الله من المتقين مش كيف هل أن عمله اليوم اللي ربنا يتقبل من المتقين شوف سيدنا عمر بن الخطاب قد بشر بالجنة بيقول لي ليسني لي كنت شعر حصوري عراق ليس أم عمر لمثل ضرورك عم. خالف في حالة ألم شديد تبقى دايما خالف من رياء الإخلاص أن تفقد ذاين المغامرة الخاص. فأي ذاين؟ الأغراض. إن في طول عمرك مفتقد الخاص. طول ما أنت بتقول لنفسك أنا خائف أخش مخلص إثناء إن أنت إن شاء الله مخلص أو ما أو ويمر عليك شهر ما بتفكرش في الأغراض خلي بالك بدأت تدخل في دائرة في دائرة وياه. طول ما أنت خائف على نفسك إثناء من دلائل الأغراض خلنا عارف نزاي بقى مخلص ولا لا. من أول هذه الزلائل أنك تضل خيط على وإنك نفسك وأنك تضل بتتهم نفسك بخوتك على نفسك من بعد عن الإخلاص وذي أنا دعوه لي الإخلاص أن تستقف بأسنا من الله، الإخلاص كما أنت مستقف بالمعنى وخايف عن نفسك بالمعنى كما أنت بتجائز نفسك في المعنى بطمئة أول أن تجد نفسك بعيدت عنه وأعرف أنه أكيد أنت بعيد عن الإخلاص فده أول عمل أو النقطة دوام اجتهام النفس والخوف على النفس وسؤال النفس انا موظف سؤال الامر الثاني من دلائل الإخلاص قال لا يقلب النفس من النفس ما تبقاش حريط من نفس انضحك على طاقتك ممكن لو الناس مدحيتك تطرح قد يحف لكن ما تبقاش انت بتقول يا رب مدحونا والآن تبقاش من نفس ان لو ما مدحوكش يتطرح ايه؟ يجل لا يحبك على نفسه لغاية لا. أن يستوي عندك مجش الناس ذنوني أنا مخلص لله تمدحوني ذنوني في بنات لو بدأ أهليهم يهجموهم أو بعض أخبهم يهجموهم عشان الحجاب تتأثر تتأثر للذلم ده لن نقص الإخلاص فيه ناس لو لقى الناس عمالك سريح على طاعته وعبادته يزداد طاعة فإذا سبقوا مجشب يلدوا الطاعة ويمنز ويدفل عن الطاعة ده من دليل فوق لأن علامة الإخلاف ألا تطلب متح الناس ولا ترضى إذا من يمزحوه يقول محمد بن واتع يعني سبحان الله سلام عجيز كانوا يمدحونهم أمام أن يعضي يمزحوه أنت هذا العظيم فكما يقول لهم محمد بن واتع أول يقول لهم إيه قولوا ما تشافون وهل ينفعوا الهلافكم إذا أخذ بالقدم ويذي و... و... و... و... و... ثم ألطيه في جهنك ونحن نفعني كلام ثلاث حاجة قوله إيه انت عني شايف استواء المكش والذن عندك عام الزم الدليل الثالث على إخلاصك يبقى قلنا دليلين اتهمي النفس دائما والخوف من تقصير حق الله وقلنا أن يستوي عنده المكش والذم. الحاجة الثالثة الدليل على إخلاصك وليه تحفظ الشباب والجناس كيل أن تغير طاعتك إذا تتبى الناس هو أنت كنت عشان الناس تدصي عشان الناس تدصي عشان تسمع خلال ربنا جسطي في أصحابك كلهم من الوقتي بدأوا اعصوا ربنا زمان كنت تدصي عشان لأننا محدد شرع دلوقتي بقوا بيعصوا وخلوزا همان تدصي عشان فده ليه عدم الإخلاص؟ ليه؟ لأن انت كنت تدصي عشان لله صد من الناس وإقبارك إحشان بعرف عن الله صدريك على تبولتها ناسك اللي قلعت الحجاب لأن أصحابها قلعت الحجاب فأنت مال من دليل الإخلاص أيضاً أن الكل الذي لا يشبه حياتك قمنا هذه أن الكل تقتطر في حياتك في وفي من دليل الإخلاص أنك تغفي حسناتك تغفي حسناتك إلا عند الظهر عايز أنك تختصر بيك وده مصنوذ في المكترge أن نفس أنك نتقلق لكن يجرون للقرب بعض حسنات لكesar الظهر كدك من, من دليل الإخلاص إن كليل حتناد إنتا لوحدك محدش يقعرف عنها عن عدد فكليل حتنادك في فرحة لحدك ثلاثة تأثير عنه أهم تليل كده حباب دنات ودنا ربنا محد يعرف عنها حاجة إنسا والله وعليك تعالى فقط العالم ديك يبقى قلنا كده دلال الإخلاص نقوله بسرعة أن تكون دائما تتهم نفسك بالصفرية حق الله أن تتقد دائما تقول إخلاص و نفسك عن الإخلاص ألا تطلب نفس الناس ولا دمناهم يسترحين ذلك ألا تتغير إذا تغير الناس بالطاع والتفاد أن تكون النية محرر حياتك أن تحرف أن تختيح خناتك إلا عند الخدور في نقطةين نقطة منهم مهمة في ناس بعد الكلام ده ممكن تخاف تدرى الناس أو تبقى طبقه الناس أو تطلق الناس أو تعلم واحد صاحب تدوين يقول لك لا عمنا على حان نفسي بالإخلاص هنا منا الأشياء المهمة الأولى. العمل لأجل الناس يصنع. وياه طب فردك العمل لأجل الناس وياه. شوف القصة دي خطرة. العمل لأجل الناس وياه. وفردك العمل لأجل الناس برضو وياه. داخل طوني رفعتين لقيت جانب مليان بالناس. قلت لا أنا عمل مش خاضعي. ليه تناقش على ناس يجي فيها الحاجات الخفية اللي نفسي مستهان. وياه. لأي لأن نفسي فعلت العمل لشحنة وضلا عشان الناس. ما يخطيش خش وصله وضو بطيه ده الشرع ديول كده لانا انا اخترح عليك لانا اقولك الشرع ديول كده بغرة قرآن والناس دخلت وانا كنت فعلا محاصح وكنت حكس بالكشور ده دخلت الناس ومثل بطر جيدا كم من يمسك؟ كنت بقرة ودعمل وبتصدق حضطم علشان الناس ما ما يجريش عندي اي الياح الناس تصدل زي نانسا اللي كنت بتحمله تحمله بل على العكس أحيانا تفعل أمان الناس الحسنات ليقصده لك تطلع الصدق أجام الأجناء حتى نقللوك تصدق أجام اللي مفضليش عشان يتعلم تاخد بأيب ده تاخد بأيب ده أولا فان خدمة إخلاق المهزة يلخبط النفسون بذلك طيب العمل لأجل الناس <تصفيق> الحل ايه؟ الحل ما تقتقيم من الحل تضغط قميتك ما ربنا نحن نبق شيء الشيء الحقيقة نمادج للمخصوصين نمادج نذكرها سريعا لأنواع ما تخلصوا الله يعلى لله عشان تتعلموا وتقلدهم من هؤلاء زوجة عمران امرأة عمران إذ قالت امرأة وعمران أم مين؟ إذ قالت امرأة عمران. رب إني مضيت لك ها في بطني إلي لحظان كتب خضرين يعني مهو حظان الكلام شيء رب شاهدني نموذج عن وحدة ذات وهي بتخليف نظرت اللي اتبطناها دا لله عز جل يا رب اللي اتبطني دوا هيعيش حربيلي اتبط مش عايز لان منه حاجة لبالا يتبط لك ها يا رب إذ قالت إن رأس عمران رب إني نظرت لك ناسي بطني محرراً من كل سوا محرّج يعني إيه؟ محرّج من كل مقير من كل هوا من كل رب تقصيلت أمك فتقبل ليني الآية العليقة تقول إيه؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا وطلعت نير وطلعت مرين شفت؟ شفت الإخلاص بي شوضع إيه؟ شفت إخلاص أمك كلمة طمع البنت شكلها ايه اخلاق مين اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بص النبي هو صار عين كل ليله بيبقى يهدى هذا التعقد من قيام الليل وان احنا معانا كده اخلاق في الدعاء اللهم لك الحمد انت ذلك السماء ورب اليوم ودي ولك الحمد انت خيوم السماوات الحمد أنت الحمد الحق ووعد ولقاء الحق والجنة الحق والنار نحق والذي من حق والمحلّة الله عليه وسلم حق والساعة الحق بصك بقى لأيه السلام اللهم لك أكلم لك أكلم وعليك توتلك وديك آمني وإليك أناس وديك قاصمني وإليك حاكمك رفض لي ما خدمك صلى الله عليه وسلم شكرا استسليم المطلق لله عز وجل من إخلاص إنها في هقول لك في سلمة وحدة. قالوا عنه ما خطى عمر بن عبدالعزيز خطوة إلا وله فيها نية تتكلم؟ ما خطى عمر بن عبدالعزيز خطوة إلا وله فيها نية من الإخلاص من مناتب الإخلاص إخلاص خالد من بقين. ذلك خاطر وعظيم في كل المعالي آخر معركة تآخر معركة مع الأمام يؤثر أبو عبيدة بن الجرح وينزل هو وجنج في الجيش تحقيقين عبو الله بن الجرح مين يستحل الكبه؟ فيجيبونه يعمل أكثر مما كان يعمل لما كان الخاطرين فسألونه لماذا يعمل من هذا؟ فقال إنما أفتح الشام لله لأ لهم لأ بالمستطرات شيء بالإخلاص؟ شيء بذلك المكان بالإخلاص؟ من نهادة الإخلاص إخوات الصحابي لجائر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء رضو الخيبر وللغنائم توزع فجولوا بنصيبة الغنائم فانتطرت إذا ألو نصيبة من الغنائم فخذ الغنائم رحم النبي قال رسول الله ما على هذا التبعتك هذا أنتبعتك شعفاً في كلام ولكن استبعتك على تهنها هنا وأشعر إلى رقبته فقال له النبي فضو في الله للضرق فوجدوه بعد المعكة وازدهن عيد وأشعر فقال النبي هو, هو هو هو؟ قال نعم يا رسول الله قال: صدق الله فصدقه الله ثم وقف النبي على قبله وخلع جذبته أنا عندهم العبائته وجفنه في عبائته تخيرين يا رسول الله وجفنه في عبائته وقال النبي صلى الله عليه هذا عبدوك ما شهيداً وأنا عزيزي جهيد فأخذ له شيء إخلاص ذلك الرجل آخر منابل الإخلاص إخلاص زين العابدين ابن عليز ابن الحسن ابن عليز إخلاص حجيب ظل أهل المدينة فقراء المدينة عشر سنوات يجدون طعامهم أمام بيوتهم ولا يعرفون من الذي طعامهم وما عرفوا إلا يوم موت زين العابدين لما انقبع طعامهم لما انقطع الأجفل قالوا لكي يأكلنا زي العابدين ليه؟ ده أنا عفت سنين بناس وليش عفتين من يأكلنا فلما أرادوا أن يغتلوا زي العابدين وجد في ظهره أثر ثلاث جيحة السودة كبالظهره فقالوا وما هذا الثلاث فاكتشثوا أن هذا من أثر حل للعابدين والطحيل على ظهره إلى بيوته تقضى إلى جنين يا إلهي الله مين عنده إخبارتها من عند الإخلاص؟ يقول الحسن البصري لقد أضربت رجالا يبيت الرجل بجانب زوجته ورأسه في رأسها تسيل دموعه على قبليه من خشية الله وزوجته لا تشعر به شايف الإخلاص؟ هو رجل ينزل واحد يدموعه عندما لا تنزل من خشية الله ومنهم مش حتى. ولو وله الله حدثته وحدثنا وهو يبكي وهي لا تشعر ولو ضلنا رقق على الليل سخراء لزكي بعض واحد منهم فيها كي يحل ويحصل بالحب الله وحشة لله يحضر أن يظهر منهم صوص كأو نحيف ليأخذ السماح من ذم من عند الأخلاق السماح عرس الأخلاق السماح الأخلاق أحتاجي لفي الأذن لما أشرس على الناس هذا الأخلاق؟ يرد زاي بنيجي أخيرا أبغى خص الخلاص وإلنا ما وصلنا عشان أتم خص أربع حاجات واحد راجع مية اثنين إل علمنا ثلاثة كل دواعي تعب كل صباح ومساء اللهم إني عملي كنا بشتري كشيء أنا عارف ما رحت أستيقظ لا أعلم أربعة إل خفية صان خفية نحط تنسلت فيها مع الله عز وجل خمسة خليت ذلك من القدوة وإلوعد خلق طفاعة تكفل جميل بهذه الناس أقول قولي لا تقصر الله لكم إني دمائي تأمم يا ربما الحمد وإن درني جنالي يا أحمد يا أحمد يا خريبا ما ليم يا الله <سؤال> بكم لك نجت السماوات الحمد أفراً على السماوات والأولي من فيه الحمد أدفت الحق ولاعب الله ولقاءة الحق ويلجنة الحق وأنا نخبر منها مع الحب صلى الله عليه وسلم وحب اللهم لا koşد وما أكبرنا وما مسربنا وما أعلمنا به الله قل عزيج إلى محمد اغفر لنا وظهر علينا سيدنا محمد في الاخره واغفر على سيدنا محمد في الملائئه العلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها الظاهره والضنه اولاها غفر علانيه اول في الظنا ما علينا منها وما لم نعلم اغفر من كلها لها ما علمنا منها وما لم نعلم اغفر لنا ما لم نعلم اغفر لنا ما كان خطيا لا نعلمه اغفر ذنوبنا كلها عظيمها وحقيراها كبيراها وصغيرها سرها وعلى نيتها الله مرسل جنوب الاسراج اغفر ما كان في الخلوات اغفر ما اشترقنا عليك فيه في الخلوات اغفر لنا اننا تجملنا للناس واترناك بالطبيع اللهم صل علىنا فإن الله لنا فإنه لا يقبل منا إلا أن سب علينا ارحمنا اسرد لنا ارحم ضعفنا وجب كسرنا يوم الكتابنا اجعل القرآن في الدنيا لنا قرينا وتسقط من يسنا رجلا بسرا رحيما ارحمنا إذا غسلنا ارحمنا إذا كسلنا ارحمنا إذا أهالوا على الصراط ارحمنا إذا وضعونا في الصراط ارحمنا إذا انخر عن الأبواب أحذار ارحمنا إذا جاءنا الملائكة ارحمنا إذا قيلنا ما الغضب ما لين ماذا تقول الذين ربحت فيكم ارحم عند وقتنا بيننا ارحم عند الشتاء ارحم عند الشتاء ارحم عند الطيور نسألك الإخلاص نسألك الإخلاص نسألك الإخلاص في السر والعلم نسألك الإخلاص في السر والعلم نسألك قلوبك مغلظة وعينا ناجعة وقلوبك شاجرة وأذنا ذاكرة من خيرنا تعلم ونعود إلى تعلم ونستغفوك النّاس أعلم، لسألك الأم يوم الوعيد والجلد يوم الخلود. لسألك الأم يوم الوعيد والجلد يوم الخلود. لسألك يا رب رحمة سنجدها وتجمع بها شملنا وترد بها ضعيفنا وترحم بها شايلنا وتصينا فيها الجنة. نعود لك النار ومن خبي النار ومن ذقون النار ومن صبي النار من عذاب النار. الله إننا خلف الجنة وما يقبلنا إياها القود وعذ ونعود لك النار وما ونقرب إليها من قول وعمل. اكررنا ان الدنيا على خير. نسألنا قبل الموت دوبة وعند الموت شهادة. ورعب الموت جنة ونعيم وراعة وسعادة. وكن لا تؤخذنا انسينا واصطأنا. ربنا تحمل علينا عصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة بناديه. واعف عنا وانسر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا على القول الكاثريين. انصر ذنوباء اه ذوب علينا الان احمنا الان اثير الان دقلنا الى ديسنا مقتول لنعوذ بنا الى ديسنا مظلوم ابدا رب كما يا رب الذين اولوا السوء نعوذ بنا الى ديسنا وعصا من عنش اسعد ديسنا اننا اسنا بطاعه اشم البان اشم البان اشم البان بنا و استغفر الله وارجع إليه من ناتل أطرينا وأعينا وصبرنا اغفر لنا يا رب يا جناك بذنوب كثيرة وقصايا عظيمة اغفر لنا فليس لنا سواك يا رب تسمع كلامنا وترى مكاننا فلا يخص عليك شيء من أنبينا نسألك نسأل نسألك المساكين. ونلجأ إليك لجوء الفقراء ونطش على ذلك وانا اشوف الصلاه وانا ادعي وكانا الله اوه واطلب بارمن واطلب حن وانت, وأنت, وأنت منا يا رب أصل الإسلام في الأرض يا رب العالمين يا رب أصل المسلمين في الشيشان يا رب أصل المسلمين في الشيشان يا رب أصل المسلمين في الشيشان يا رب نسألك إن الإسلام خير من خير أصل دين قت الأرض يا رب العالمين دين كمله غيرها رب السماوات والأرض يا ذلك الغني يا من يجير ولا يجار عليه يا غالب غير مغنون يا من أنت القالب فوق حبابك يا من تحيي وتنييت يا أول يا نوافر يا جبار يا منتقل يا خرطن من الجنادر يا منتقل يا الله انصل الإسلامة الأرض وانتقل لمن يعادلينك في الأرض يا بب العالمين ارزقنا وبنا وارحمنا اغفر لنا ارزقنا وبنا من خطايا بما يختلف والضائع بيننا وبين خطايا كما بعثت بين المشرق والمغرب طهرنا من ظهور لنا من الذنوب قدنا اليك قدنا ذنوبنا لا استطيع ان خلاصا عننا يا رب لا نموت على معصيك يا رب لا نموت ونحن معصي يا رب أمثنا مرضي عنا أمثنا على طاعة الخذ بأيدينا إليك أطلح قلوبنا أغسل قلوبنا مما أصابها أبقي أعيننا أرضى عنا أرزفنا الخشو أرزفنا الرضا أرزفنا التوبة سب علينا لمتوب سب علينا لمتوب يا رب يا رب يا سامع السعاد يا سامع أصوات السعاد يا رب يا من تسمع أصواتنا الآن وتنضب إلينا الآن وتعلم دماغي السنور من الآن إن كنا نطلقين فنضفنا شهادة في سبيلك يا رب ونضفنا شهادة ولو على أصواتنا بأصواتي يا رب ارزقنا اخلافا فندعوذ الشمال فتقبل دعاءا واتواصنا بجودك ونعمتك يا رب وإن كلها يمنخوصين فارزقنا في اخلافا وهمنا علينا به ونصف يا انا واصف سمعتنا واصف حبور أسوذنا انصف لنا فإن إليك راضبون عائدون لا ليس لنا إلا أمن فلا تسرقنا كفرة المعاصي والفتن وأنتك قوي نكيل قومنا بقوتك يا رب يا رب كفرة المعاصي والفتن وأنت الرجوع الرحيم أغفر جلوبنا يا رب يا رب كفرة المعاصي والفتن وأنتك سواك تب على نافع يا رب تب إلينا ورد خلبنا بالليل إلا خلبنا بحبك ارزوصنا حبك وحب من أحبك حب عمل يطررنا إلى حبك يا رب يا رب لا مغادر هذا المهبك إلا وقد وقيت يا رب لا مغادر هذا المكان إلا وقد رحيم تب علينا الآمن نعرف ملائكة كفحيط بما يا رب بلدنا انك تقول لملائكتك اشهدكم يا ملائكتي اني قد رضيت لهم اغفر لنا كلنا يا رب يا رب اغفر لنا كلنا في اجتماعنا هذا يا رب نسل الآن ارحب الآن انزل عليك سفينتك ورحمتك يا رب احسن قلوبنا ارحب ضحتنا اشعر جسرنا يسلل كتابنا احسن رقابنا تولى مصرنا مکس خدا نه، غیر خدا نه، رحم خدا نه، خیلی الله نه، خدا نه نه، اسیر دیار نه، اسیر دیار نه، اسیر دیار نه، نه آلکح، نه آلکح، نه يا رب سمي علينا بالصلاح يا رب لي سمم سواك ما تدلل إليك فلا يا رب لا تدلل إليك ولا تضيعنا أربط على قلوبنا للسجوح صرا يا رب أربط على قلوبنا شدفنا يا رب ارفع يا رب يا رب اكتب لنا الجنة الآن يا رب يا رب استجب <laughs> <نهجید> يا <جاد> <flats> <mumbles> رب استجب يا رب استجب